إن أم هاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون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 وَثَلاثَةَ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا خَمْسَةَ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِنَّهُ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا ثُمَّ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُهَاوُونَ نَجْوَى ثُمَّ يَرُدُّونَ لِمَنْ هَوَى عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ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 119. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ولو كانوا ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قنوبهم الايمان وايده بروح منه ويدخلهم جنات تجري